لا نصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولا إن قتلو لا ينصرونهم. وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ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 تُم خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَجْتِرَاءِ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء وأن يبسو إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وود لو تكفرن.